بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا Lā ra'ayta thāshian mutaṣaddian تفكرون <تصفيق> هو şeyen var bu hüvel hü ile الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الرباء المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Vahve Al Aziz Hakim.